م و ا ز ي ن ه ف ه و في ع ي ش ة ه ا ض ي ة وأما م ن خفت م و ا ز ي ن ه فأمه ه ا و ي ة و م ا أدريك م ا هي ن ا ر ح ا م ي ة